حزب يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك يا من لا ترى العيون ولا يحيط به الأوحام والذنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تخشده ولا تخلفه الدوائر ولا تفوته العواقب يعلم مثاقيل الجبار ومكائل البحار وعدد ورق الأشجار وقدر, وقدر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأطاع عليه النهار لا يواري عليه السماء سماء ولا أرض أرضى ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قاره واستكانت لعظمته جوامع الأمم وتذللت لهيبته السماوات والأرض أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل خير أيامي يوم ألقاك وخير أعمالي خواتيمها وخير عمري آخره وخير ساعتي ساعة مفارقة الأحباء من دار الفناء إلى دار البقاء التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك وتهن فيها من أبغلت من أعدائك ثم أسألك إلهي في عاجل الدنيا عافية جامعة لخير الدنيا وفي الآخرة منا ومنك وطولا يا ذا الجلال والإكرار فإنك على ما تشاء قدير اللهم من أرادني بسوء فاردته من ومن كادني بكيد فأكده ومن بغى علي بمهلكة فأهلكه اللهم فاء عني حتى من أصد لي حده فاطفي عني نار من شب لي وقته وقف لي شر من دخل علي همه وأدخلني في حصنك الحصيني من شر خلقك اجمعين واطفني مكر الماكر وادفع عني وتوبن وادفع عني أتوب الكفرتي وكيد الفجرتي ومكر الظلمتي واجعلني في سترك الوافي وكنفك الباقي يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه كل شيء اكفني كل شيء واكفني أمر الدنيا والآخرة وصدق ظني بك يا شفيق يا رفيق بحق نبيك العتيق فرج عني كل هم وغم وطيق المطيق ولا تحملني ما لا مطيق أنت إلهي الحقيق ومولايا على التحقيق يا من ينادي من كل فج يا مشرق البوحاني يا قوي الأركان يا من وجهه في كل مكان يا من لا يشغله شأن عن شان صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وحرسني بعينك التي لا تنام واكفني بكنفك الذي لا يراهم اللهم إني أتيقن إني لا أهلك وأنت معي يا تقي يا رجائي ارحمني بقدرتك علي برحمتك يا رحم الراحمين يا الله يا الله يا الله انت الذي سجد لك سواد الليل وبياض النهار والنور القمر وشعاع الشمس وذوي الماء وخفيق الشجر وهبوب الرياح يا الله يا الله يا الله انت الذي نجيت نوحا من الغرق وغفرت لداود ذنبه، ونفيت عن موسى في بطن الحوت كربه وصرفت عن أيهما طره ورددت موسى إلى أمه وصرفت عن يوسف السوء والفخشاء يا الله يا الله يا الله أنت الذي جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأنت الذي سخرت لبني إسرائيل البحر فطرب موسى بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالضوض العظيم اللهم إني أسألك يا منقذ الغرق يا منجي الهلك يا جليس كل غريب ويا مونس كل وحيد يا غياث كل مستغيف أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تقرنا مورنا الصلاح والفلاح والنجاح يا عليم يا كريم أنت بحاجة عليم وعلى قطائها قدير وهي لديك يسير يسير على كل عسير برحمتك إنك على كل شيء قدير وحسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنت العليم بجميع إرادتي والقدير على خلاصتي وكل سعب عندك يسير حقيق وإني توكلت عليك فلتكن علي بقضاء حوائجي يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين وصلى الله ولا خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين